لي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين العلم خير من حبانا به الذي علمنا البيان العلم نور ساطع لا ينطفئ به ينال المرء اسم شارفي أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على قلابه في آل عمران العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء اسمى شارفي اثنى عليه الله في كتابه كذلكم اثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام والعنكبوت دون ما إبهامي والنحل ثم فاطر والزومري وغيرها من محكمات السور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تزويج المحرم حدثنا أبو المغيرة المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى ألوى وسلم تزوج ميمونة وهو محرم باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة وقال تعيشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا مسه زعفران ولا الورص ولا تنتقب المرأة المحرمه ولا تلبس القفازين تبعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين وقال عبيد الله ولا ورس وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفزين وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تنتقب لا تتنقب المحرمة وتابعه ليث بن أبي سليم فقال لا تتنقب مش كما؟ لا تتنقب المحرمة وتابعه ليث بن أبي سليم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلت فاتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل باب الاقتسال للمحرم باب الاقتسال للمحرم وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك باسا حدثنا عبد الله بن يوسف فقال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيها ان عبد الله بن العباس والمسور ابن مقرم اختلف بالابواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني عبد الله بن, عب... بن العباس إلى أبي أيوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطقطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه أصب أصب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا ريته صلى الله عليه وسلم يفعل بالنسبة للأخ اللي هو بتا... ده من هو وأنت معكش كتاب مش كده آه تبو يعني أقصد بتحفظ كده وأنت معانا ولا إيه ما هو كده إزاي هتتركز حفظ الكتاب جميع قال باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد علي حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الشعوبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد جابر ابن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويلا للمحرم حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرنساء ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وإن لم يجد نعليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمر بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعليه فليلبس الخفين باب لبس السلاح للمحرم وقال عكرمة اذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتاب عليه في الفديه حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكه لا يدخل مكة أو لا يدخل مكة سلاحا الا في القراب باب دخول الحرم ومكه بغير احرام ودخل ابن عمر وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاهلال لمن اراد الحج والعمره ولم يذكره للحطابين وغيرهم <تصفيق> وأنا وأنت مكة، لا، فش مكتف. اللي في العنوان تقصد؟ ها؟ في العنوان. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ماشيتون؟ نعم. باب لبس السلاح للمحرم، وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فاب أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة, لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام ودخل ابن عمر وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمر ولم يذكره بين وغيرهم حدثنا مسلم قال حدثنا مهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم كن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن اراد الحج والعمره فمن كان دون ذلك فمن شاء فمن حيث ان شاء حتى اهل مكه من مكه حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام فتح وعلى راسه المغفر فلما نزعه اجاء رجل فقال ان ابن خطل متعلق بأستار الكعبه فقال اقتلوه باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص وقال عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثنا صفوان ابن يعلى عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاته رجل عليه جبة فيه آثر صفرة أو نحو كان عمر يقول لي تحب إذا نزل عليه الوحي ان ترى فنزل عليه ثم سري عنه فقال اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم الشقيقان المتجاوران ما لو عندكم حدوثه قولها لنا ها ابن نمير سأفعل بني على. عندك يعني؟ قال باب, باب المحرم يموت بعرفه ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه اذ وقع عن راحلته فوقصته او قال فاقعصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفروه في ثوبين او قال ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا راسه فان الله يبعثه يوم القيامه يلبي حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه إذ وقع عن راحلته فوقصت أو قال فأوقصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا باب سنة المحرم إذا مات حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بيشن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة هنا بقى لو باب تبقى والرجل مش كده باب مش قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعين بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه من جهينه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حج عنها ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيه اقضوا, اقضوا الله فالله احق بالوفاء باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحله حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهم ان امراه ح... حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلم قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت مرأة من خفعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله ان فريضه الله على عباده في الحج أدركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحله فهل يقضي فهل يقضي عنه ان احج عنه قال نعم امم <تصفيق> عندي فعل ابن عباس اه <تصفيق> <م>. <تصفيق> Dat is een ander. Ten jaar in de gaten. de ambassade, voor de schuld. Ja. En. het Ja. En. de gaten. Ja. En de gaten. de En de كان يمر بالمرأة في النفس لحول ورده عنه إنه صاحب القصة قال البخاري رحمه الله تعالى باب حج المرأة عن الرجل حدث عبد الله نمى مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديفة النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خفعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا تبت على الراحلة أفحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع باب حج الصبيان حدثنا ابو نعماني قال حدثنا حمد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني او قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل حدثنا يصح قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عدبه بن مسعود ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت وقد نهست الحلم أسير على أتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنا حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فرت فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يونس عن ابن شهاب بمنا في حجة الوداع حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين حرفا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر ابن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم باب حج النساء وقال لاحمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن أبي عمر قال حدثتنا عائشة بنت طلحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا, ألا نغزو ونجاهد معكم فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور فقالت عائشه افلا فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا بن نعمان قال حدثنا حمال بن زيد عن عمر عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا ومرأتي تريد الحج فقال أخرج معها حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأمي سنان الأنصارية لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي, أرضنا يسقي أرضا لنا قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي رواه ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ تقضي عمره اه أنا رواه ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس عليه وسلم وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعه مولى زياد قال سمعت ابا سعيد وقد غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوه قال اربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبنني وانقنني الا تسافر امراه مسيره يومين ليس معها زوجها او ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والاضحى ولا صلاه بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد حرام ومسجدي ومسجد الأقصى باب من نظر المشي إلى كعبة حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما بال هذا قال نظر أن يمشي قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب حدثنا إبراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني سعيد بن ابي ايوب ان يزيد بن ابي حبيب اخبره ان ابا الخير حدثه عن عقبه بن عامر قال نظرت اختي ان تمشي الى بيت الله وامرتني ان استفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفته فاستفتيته فقال فاستفتته فقال عليه السلام لتمشي والتركب قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضائل المدينة باب حرم المدينة حدثنا ابو نعماني قال حدثنا ثابت بن يزيد عن قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه <تصفيق> من احدثت أحدث انا هنا فيها <تصفيق> كل ها كل نفسك. قال ولا يحدث فيها حدث من احدث حدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين عندك كده صح ها قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن ابي النياحه عن انس رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وامر ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثمنوني فقالوا لا نطلب ثمنه الا الى الله فامر بقبور المشركين فنوبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النقل قبلة المسجد حدثنا اسماعيل بن عندنا قال حدثني اخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتين المدينه على لساني قال واتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثه فقال اراكم يا بني حارثه قد خرجتم من الحرم ثم التفت فقال بل انتم فيه حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وقال ذمة المسلمين واحدة فمن أخفى مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى قوما بغير ابن مواليه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل باب فضل المدينه وانها تنفي الناس قال إيه قال الله عدل يعني كده حاضر